ابو محمد الداريمي اللي هو عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ابو محمد ايه الدارمي مش ابو سعيد ابو محمد ابو محمد اللي هو عبد الله ابن عبد الرحمن شيخ الايه الترمذي عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي الدارمي رقم 700 يعني في سنن 731 وابو داوود وقد استوعى بطرق الخبر لكن هذا أحد الطرق عنده محمد بن إسحاق طريق محمد بن إسحاق ومعه الأسانيذ الثانية برقم 63 وابن ماجا برقم 517 ابن ماجا برقم 517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 عن محمد بن جعفر ابن الزبير. محمد بن جعفر ابن الزبير. اللي هو مين محمد بن جعفر ابن الزبير مين؟ زبير آه آه آه آه. آه. الزبير لا زبير ابن العوام. آه محمد بن جعفر ابن الزبير ابن العوام. محمد بن جعفر ابن الزبير. هو في اقتلاع لا. محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام محمد بن عباد محمد بن عباد بن جعفر ابن عليه في رواية الوليد بن كثير. لكن محمد بن جعفر هذا غير محمد بن عباد بن جعفر ده محمد ابن العوام هكذا كما قلنا محمد بن اسحاق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 نتحرى موضع سماع في الخبر، وفي رواية أبي داود لم يندجس شيء، يعني إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. وكما قلنا الخبر بهذا قد يكون الترمذي صحح فاء، ولا إيه قد يكون صحيح، وهو دليل ببس على تحفظ، ليس من هذه الطريقة وحدها لماذا؟ لأنه لا يجرؤ أحد على تصحيح الخبر خبر المدلس حتى يتحرأ في موضع الاعتبار يتحرى الخبر في موضع الاعتبار أما تصحيحه مطلقا لا لازم نصححه في موضع اعتبار منصححهش مطلقا يعني حديث المدلس ومحدش يقول مثل إن البخاري بيخرج أحاديث المدلسين معنعنة لا ده الاعتبر عند البخاري آئم الاعتبار عند البخاري إيه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 ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص. فقال قال ابن مندا إسناده على شرط مسلم ومداره على الوليد بن كثير. يبقى كإن ابن مندا بيتكلم عن طريق تالي. اللي هو طريق مين؟ الوليد بن كثير. وقبل أن يعني نكمل الكلام ابن حجر، فهذه الطريق تالي. جد الطريقة الثانية للخبر. يبقى الطريقة الأولى محمد بن إسحاق. يعني محمد بن إسحاق عن مين؟ عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله. عن عبيد الله. عبيد. عبيد الله. عبيد المصغر. مش عبد الله المكبر. لأن طبعا عبيد وعبد كلاهما أبناء مين؟ عبد الله بن عمر. يعني عبد الله ابن عبد الله ابن عمر المكبر. وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وكلابهم ثقتان محتق بهما فيهم في الصحيحين عبيد الله وإيه وعبد الله لكن الرواية عند ابن إزحاق من طريق عبيد الله عبيد الله وعند الوليد بن كثير على الوجهين عبيد الله وإيه وعبد الله فأما من رواه أما من رواه عبد الله فأشع وأكثر يعني اللي رواه من طريق الوليد بن كثير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 فمر عن محمد بن جعفر بن الزبير كنحو رواية ابن إسحاق إلا أنو قال إيه عبد الله ومر عن محمد بن عباد بن جعفر مين بقى محمد بن عباد بن جعفر هو محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة. ابن رفاعة ابن رفاعة ابن أمية اللي هو المخزومي اللي هو ابن رفاعة ابن أمية ابن عائز الله ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي ها واما الاول محمد بن جعفر بن الايه ابن الزبير بن أسدي. ده اسدي وده ايه يعني محمد بن جعفر ابن الزبير اسدي والتاني محمد بن عباد بن جعفر مخزومي ها مخزوم الطريقه الاولى محمد بن جعفر كنحو رواية ابن اسحاق الا انه قال ايه عبد الله إيه؟ عبد الله عن عبد الله ابن عبد الله ابن ابن عمر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 كان ك كا يحيى بن حسان عن ابي اسامه حماد يبقى عن يحيى بن أبو بكر بن أبي الجزء الأول يبقى عن عن نفسه أبو أبو بكر بن أبي عن عن عن نفسه عن أبي نفسه ولا, ولا وسطه؟ لا هو شيخه بن ايه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 سياقة ايه سياقة واحدة من اغلب طرقه من اغلب ايه من اغلب الطرق فابو داود برقم 63 النسائي الجزء الاول 175 الدارة قطني الجزء الاول 14 و 15 الجزء الاول والثاني والحديث الاول والثاني من طرق عن ابي اسامه من طرق عن أبي أسماء والبياقري الجزء الأول 260 وستين والحاكم الجزء الأول 132 جميعا من طرق عن أبي أسماء عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله مش عبيد الله بقى يعني الفرق بين الوليد وبين الحق إيه الوليد جعله عن عبد الله المكبر ابن يسحق جعلوا عن مين؟ المصغر مع انهم اتفقوا على محمد ابن ايه؟ محمد ابن جعفر يعني الاثنين اتفقوا على محمد ابن جعفر لكن ابن يسحق قال المصغر والوليد قال للايه؟ قال المكبر ويبدو ان احنا حنفتقر الى كلامة في هذا الحديث لانه اوعب من ذكر طرق هذا الخبر واشار الى الاختلاف عليه هو مين؟ ابو الحاسن؟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 يعني رواه واسعه عن مين رواه عن ابي جمع يعني يحتاج الى الجمع فعلا هذا الحديث يحتاج الى معرفه كم واحد رواه عن أبي اسامه أغلب ظني انه رواه جمع لا يقلون عن ثلاثين من الثقات ثلاثين من الثقات عن مين عن حماد كلهم احتاجوا لمين دابا احتاجوا الى حماد ابن اسامه في روايته هذا الخبر عن الوليد ابن, إيه؟ ابن كثير القرشي الوليد بن كثير القرشي لذلك بنقوله افتقرنا إلى الدارا قطن فمما روا عن عند الدارا قطني حنذكر بس أسماء اللي رواه عند الدارا محمد ابن عبادة بدأ بمحمد ابن عبادة الواسط محمد ابن عبادة والعبادة عبادة عبادة بفتح ال إيه إفتحينه افتحينه افتح إيه محمد ابن عبادة دواحد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 الحديث الثاني ذكروا من طريق اسحاق ابن رهوين عن مين يعني اسحاق طبعا في طبقة ابو بكر بن ابي شيبة يعني في طبقة أو اقل شوية لكن في طبقته يروي عن ابي اسامة هو احمد يروي عن ابو اسامة ولا لا ايه احمد يروي عن حماد ابن ايه عن حماد ابن ها هارون الحماد هارون ابن عبد الله ها موسى بن هارون عن ابي يبقى هارون ده ايه هارون بن عبد الله الايه الحمال اسحاق بن رواي هارون بن عبد الله الحمال أحمد بن جعفر الوكيعي احمد ابن عمر احمد بن جعفر ابن عمر الوكيعي شيخ الامام مين مسلم احمد بن جعفر ابن ايه ابن عمر الايه ده شيخ مين ده شيخ الامام مسلم من طريق الحربي اسحاق ابو اسحاق الايه يعني ابراهيم ابن اسحاق ابو اسحاق الايه الحارث يبقى احمد ابن جعفر عد انت بقى انا ما عدتش انا بقول عايزين نحكي أكثر من ثلاثين الخبر ده مصطفيد عن ابي اسامه حماد ابن إيه هذا احمد ابن جعفر ابن عمر الوكيعي شيخ مسلم عن ابو اسامه ابو بكر بن ابي شيبه ما هو فين احنا قلنا فين ده ابو بكر في مسلم في مصنف في مصنف لذلك بقول اللي استوعب هذا الطرق مين هو مين هو في, في, في رقمين بس لكن سقتهم طبعا بالإحالة حدثنا أبو بكر الميسبوري حاء وحدثنا هكذا دعلك حاء وحدثنا الحسين بن إسماعيل المحام حاء وحدثنا هكذا مش كده ولا إيه يعني كلها دي بالإحالات آه يعني كلها بطريق واحدة بالإيه بالإحالة أحمد بن شعيب يعني النسائي عن هناد بن الساري والحسين بن حريث مش احنا قلنا ابو داود ايضا روى عن مين عن الحسين بن حريث ومحمد بن العلاء الهمداني والحسن بن علي الايه الحلواني احمد بن شعيب اللي هو مين النساء أحمد بن علي بن شعيب الايه النسائي من طريق هناد بن الساري وطبعا من طريق ايضا هناد بن الساري روايه الترمذي لا الترمذي رواه الحديث ابتدي من طريق هناد بن الساري اللي هو حديث ايه ب diyعبو بضاع دا من طريق عبد الله وابو داود السجزي الثانى احنا ابو داود السجزية السجزي رواه من طرق منهم محمد بن العلاء عثمان بن ابي شيبة الحسين بن الحرايف والحسن بن علي الحلوان لكن عند دراقتني من طريقين اثنين بس عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن العلاء الاى الهمداني جميعا قالوا ده في الطريق التانية جميعا قالوا حدثنا يا أبو أسامة بتعدوا ولا ايه أنا مبعدش كلا لا لا انت هتوصل لتلاتين ان شاء الله وازين يعني هذا الحديث مما يجمع يعني يقال من طريق أبي أسامة رواء مين جمع رواء ايه جمع جميعا عن أبي أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير وفيه قوله عن عبد الله ابن عبد الله ابن ايه ابن عمر سئله فذكر الخبر هذا هو الطريق الاول ده الطريق الاول اللي هو ايه الوليد بن كثير عن مين عن محمد ابن جعفر ابن الزبير كنحو رواية ابن اسحاق الا انه خالف ابن اسحاق في قوله ايه عبد الله ابن عبد الله وابن قال ايه حق الاية عبيد الله ابن عبد الله الطريق الأولى للوليد عن محمد ابن عباد ابن جعفر يعني الطريق الاولى عن محمد ابن جعفر ابن الايه الطريق الثانيه محمد بن عباد بن إيه؟ جعف. ابن ايه ابن جعفر مين محمد ابن عباد ابن جعفر طبعا محمد بن جعفر بن الزبير اوثق من ان احنا نتكلم عنه لان طبعا روايته محفوظة فين في البخاري في البخاري ومسلم واما محمد ابن عباد ابن جعفر اللي هو محمد بن عباد بن جعفر ابن رفاعة ابن اميه ابن عائض الله ابن عبد الله ابن عمر المخزومي القرشي طبعا روايته مشهورة جدا جداً في البخاري أيضاً من طريق يروي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن سائب بن أبي سائب وعبد الله بن عبد الله بن عمر اللي هي منها إيه؟ ها آه آه اللي منها حديث آه البخاري البخاري في التفسير الجزء الثالث و واحد واربعين قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حتاج بن محمد قال حدثنا ابن جرايج طبعا روية ابن جرايج حجاج بن محمد الايه الاعور حجاج بن محمد الايه احفظ الناس لحديث ابن ايه ابن جرايج اين لم يكن ابو عاصم احفظ الناس لحديث ابن جرايج اين لم يكن مين ابو عاصم النبيل فهو حجاج بن محمد الايه الاعور ودي بيختارها البخاري البخاري بيختار الروايتين دول بيختار روايه ابو عاصم عن ابن جريج وروايه مين ايضا ها حجاج وقد يختار روايه هشام ابن ايه ابن يوسف هشام ابن ايه ابن يوسف من طريق الحجاج بن محمد الاعور عن ابن جريج قال اخبرني محمد بن عباد بن جعفر محمد ابن عباد ابن جعفر أنه سمع ابن عباس يبى يرويته عن مين يبقى محمد ابن عباد ابن جعفر بيروي عن اعلى من عبد الله ابن الله ابن عمر بيروي عن الصحابة عائشة وعبد الله ابن عباس وعبد الله وأبي هريرة وابن عمر مش بيروي عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بس بيروي كمان عن من عن ابي عبد الله بن عبد الله ابن عمر رويته عن ابن عباس قوله تبارك وتعالى ألا إنهم يسنون صدورهم ليستغشوا من قال يقرأ ابن عباس يقرأ ألا إنهم ألا إنهم تسنون صدورهم تسنون صدورهم قال سألته عن قال أناس كانوا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 عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر المقصود يعني محمد بن عباد بن جعفر احد الثقات الكبار اللي بيروى عن الصحابه وجل روايته عن من؟ عن التابعين لكن يروي عن جماعه من الصحابه منهم كما قلنا ايه ابو هريره وعائشه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباد كما يروي عن جماعه من التابعين منهم عبد الله بن عبد الله ابن عمر فاما هذه الروايه محمد بن عباد بن جعفر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 ابن عباد ابن جعفر عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابي بنعم ومن هذه الطريق البيهاقي الجزء الاول الانتين واحد البيهاقي الجزء الاول الانتين وستين والحاكم الجزء الاول مية تلاتة وثلاثين زادت دار قطني قال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 العنزي ها. بشر بن موسى العنزي عن الايه عن الحميدي بشر بن موسى العنزي عن مين عن محمد بن حسان الازرق يعيش بن القاع ابو مسعود احمد بن الفرات جميعا عن ابي اسامه عن الوليد بن كثير عنين بقى محمد ابن عباد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 الشافعي اتفتح ومسنده اتفتح مسنده بحديث ايه القلتين لان راس مال راس مال الشافعية راس مال الشافعيه في كتاب الطهاره حديث الايه ده راس مال الشافعيه راس مال الشاف مش كل واحد له راس مال رأس مال الشافعيه ها في كتاب الطهاره هو حديث ايه لذلك الشافعي لازم يزين زين بالمص بس قال أخبرنا الإيه أخبرنا السقى عن الوليد ابن كثير قد يكون حماد بن أسماء بلا واسطة وقد يكون يحيى ابن ابن حسان عن حماد ابن إيه ابن أسماء قد يكون يحيى ابن حسان عن حماد ابن بس أنا بس لماذا لأنه لو كان يبقى فيه تدليس ليه لأن لو قال أخبرنا السقى عن الوليد ابن كثير يبقى أزقة ايه يعني لان يحيى بن حسان بيقول الخبر عن مين عن حماد بن اسامه لو كان الثقه عند الشافعي هو يحيى بن اسان يبقى الشافعي اسقط ايه اسقط واحد من الطريق اللي هو مين لان قد علمت ان الدارمي يروي هذا الخبر عن حماد بن اسامه من طريق مين من طريق مين يحيى ابن حسان الحساني الذي ارى ان الثقه عند الشافعي هو مين ابو اسامه نفسه انا اركت لان الشافعي له رواية عن مين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 قطني قال حدثنا النائب ابو بكر الايه النائب ابو حدثنا إبراهيم المزني ابو ابراهيم المزني اسماعيل ابن ابراهيم الايه اسماعيل, بن يحيى أبو أبو إبراهيم إسماعيل بن ابن يحيى الايه الموزني ابو ابو ابراهيم البرزيدي اسماعيل ابن ايه يحيى الموزني والربيع ابن سليمان المرادي قال المزني والمرادي قال رجعي قال هم بنا الثقه عن الوليد يبقى مين هو الثقة؟ لا لإن كما قلنا وعلى الناس لو كان ساق دون حماد بن أوسام كيحيا يبقى الشافعي أصحين وهذا لا يفعل الشافعي أبدا الشافعي لا إيه لا يدلل تدليس الإيه التسوية أبدا يبقى هو حماد بن أوسام لكن هكذا وقع عند البارقتنى وهكذا هو في المسند من طريق الربيع بن سليمان المرادي أو أبو العباس الأصم عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي قال أنباءنا الثقة عن الوليد وبه افتتح المسلم وبيه افتتح المسلم وذكر طريق محمد بن عثمان بن كراه إذن فهؤلاء هؤلاء الزبيع. ها الزباير الزباير الزباير الشافعي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 ويعيش ابن الجوعي ابن الجاه. ومحمد بن عثمان بن كرام والحسين بن علي بن الاسد وأحمد بن عبد الحميد الحارثي وأحمد بن زكريا بن ابي سفيان الواسط وعلي بن شعيب ومحم... وعلي بن محمد بن ابي الخصيب وأبو مسعود اللي هو أحمد بن الفرات ومحمد بن الفضيل البلق فرواوه عن حماد بن اسامه عن الوليد عن محمد بن عباد ابن جابر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 قال فلما اختلف على ابي اسامه في اسناده هو فلما اختلف على أبي في احببنا ان نعلم من اتى بالصوت احببنا ان نعلم من اتى بالصوت فوجدنا خد بقى فوجدنا لو جانا واحد وروى عن الوليد بن كثير عن محمد بن جحصر ومحمد بن عبد معا يبقى صبر ايه ايوة كيه هو ده اللي عمله الدرقود فوجدنا ان شعيب بن ايوب الصرايفيني شعيب بن ايوب الايه الصرايفيني قد رواه عن حماد بن اسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعا فسبت في الوجهين وشعيب ثقة شعيب بن ايوب الصرايفيني ايه ثقة قال قال فوجدناه قد رواه على الوجهين جميعا عن محمد بن جعفر ومحمد بن ايه ومحمد بن عباد فصح القولان جميعا عن ابي اسامة ده كلام ايه امام اهل الايه الفن امام العلل ده كلام امام العلل ابو ايه ما تسمعش بعد كده بقى ابن حاجر وكلامه تشغيبه على هذه القضية لا ده كلام امام الائمة ابو الحسن ايه الدارة قطني قال وصح ان الوليد رواه عن محمد بن جابر ومحمد بن عباد جميعا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي فكان ابو اسامه يحدث به مره عن الوليد بن كثير عن محمد بن جابر ويحدث به اخرى عن ايوه يبقى ابو اسامه هو الاختلاف منه ابو اسامه كان مره يحدث به عن الوليد عن مين ودول اكثر اصحاب ابن اسامه اللي هم ال 30 او اكثر الثلاثين او ايه او اكتر بأنا بتخيل انهم ثلاثين لكن انا قدامي عند الدارة قطنة اكتر من خمستاشر او قريب من فوق خم... فوق الخمستاشر لكن هما اكتر دول اللي بيروع عن محمد بن جعبد وكان الاقل بيرويه عن مين عن محمد بن عباد ولكن مع الاقل الثقات الكبار قوي. الحميدي محمد بن عثمان بن كرامة احمد بن مسعود بن الفرات، دول كبار فوجبنا ان شعب ايه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 من طريق ابن سعدان قال وأخبرنا ابن سعدان يعني مرة تانية قال أخبرنا شعيب ابن أيوب أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد فثبت أن شعيب هو اللي حفظ الوجهين يعني شعيب رواه على الوجهين رواه مرة عن حماد بن أسامة عن الوليد عن محمد بن جعف وشعيب نفسه ومن الطريق نفسها رواه عن مين ها